الرحيم والكتاب المبين ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا عليم حكيم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 فاهلكنا اشد منهم بقشوا ومضا مثل الاولين ولا ان سالت من خلق السماوات والارض ليقولن خلقنا العزيز العليم الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ